صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصراط والذاريات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 وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق أنكم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 إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليموم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم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 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبرهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاخون عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن يَسْطَيُ وَمَا أُرِيدُ أَن يُظْلِمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القوة المتين فَإِنَّ للذين ظَلَمُوا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يومهم الذي يوعدون